أمن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول إذا قال رجل بقول مرجئة الفقه ونصح ولم يرجع هل يبدع أم ماذا نفعل معه علما بأنه اصر على ذلك نعم يبدع, يبدع. او قول مرجئة يبدع فيبدع من ثم من أبى وأصر عليه؟ فلو استجع في العقيدة نعم